الحمد لله وصلاة وسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد رجل متأفف وضجر ومعترض لأن المشاغل عنده كثيرة والوقت ضيق وعاد مع أبنائه عندما يعني اتى بهم من المدارس إلى البيت ورحبت به زوجته وجهزت الطعام واذا به يحوخل ويسترجع ان لله وان لله يا ما الذي حدث وأنا جاءني الان اتصال ان والد صديقي قد توفاه الله ولا بد أن احضر الدفن المتوفى يعني في الصباح وانا عندي اجتماع مهم جدا لا استطيع فانا اكتفي بالذهاب إلى العزاء مساء المهم شاركته زوجته يعني تسترجع وإن لله وإن لا يرجعون وأكملت تجهيز الغداء وتركته دقائق معدودة ونادى عليه وتعالى بابا لكي تأكل معنا ودخلت الزوجة بعد أن تأخر وجدته رافعا سبابته وهكذا فظنت أنه يوحد الله سبحانه وتعالى فلما هزته وجدته قد انتقل هو إلى رحمة الله ليدفن في نفس الوقت مع والد صديقي عجل بصناعة الخير ولا ترجع أبدا صناعة الخير إلى الغد لا تدري الدقيقة الآتية ما الذي يحدث فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته